هو الذي خلقكم من سراب ثم من طفة ثم من علقه ثم من علقته ثم يخرجكم قفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكون شيوطا ومن راث من يتوفى تبلوا لتبلوا أجل مسمو ولاعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمر فإنما يقول له كن سيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرخون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشرفون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 قالجين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فاصبر ان وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون